بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فلا تزال القران الماصوله حول تفسير الشيخ السعد رحمه الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراها نعم بالجهاد رغم ما فيه من المتاعب والمشق إلا أن فيه حصول المنافع الكثيرة. فالله ابتلى عبادة بفرض الجهاد بعد مر مرحلة الأولى مرحلة الصبر. قال تعالى لم إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم واقيم الصلاة وآتوا الزكاة. هذه المرحلة الأولى. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشى لله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا خرطنا إلى أجل قريب قل متعدُّ الدنيا القدير والأخرة خير لمن تفقَر. فإذا ليس من يعني شرط المشروع والمرغوب في أي عبادة يكلف الله على بها الناس ألا يكون فيها مشقة وألا يكون فيها مثلا مخاطرة قد يكون فيها لكن منافعها عظيمة فالنظر إلى المنافع غلب على النظر في هذه إلى هذه المشقة نعم لهذا كان جهاد نوع عبادة ولهذا بعض الائمه في تصنيفهم الفقه يجعل كتاب الجهاد بعد كتاب الحج والأضاحي والدماء يأتي في كتاب الجهاد ليه؟ لأنه بيعتبر الجهاد عبادة. يعتبر الجهاد عباد يعتبر الجهاد عباد وبعضهم يؤخره نعم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر لأنه يعقبه الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب نعم يعني أنتم إذا من الجهاد لو كان عندكم قوة خشيتوا من الجهاد طلبا للراحة فإنكم لن تستريحوا ليه؟ لأن الأعداء سيتصلتون عليكم فتقعون بين أمرين يلأ اختيار القتل والموت يلدافع وخلاهما مشقة طيب أنتم الآن خرجوا الى الجهة وجاهدوا وقاتلوا وكلها مشقه مشقة لكن مشقة بنص وعزه أفضل من مشقة قد يحصل فيها موت وذلة نعم. وهذه الآيات عامة مضطربة في أن أفعال الخير التي تكروها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك وأن افعال الشر التي تحب النفوس لما تتوهمه من الراحة واللذة فهي شر بلا شك دي قاعد اكتبوها دي قاعد دي قاعد فالنعيم إنما يدركه بترك النعيم وكما قالوا مسلم رحمه الله تعالى أخر جميعها جناد كثير لا يطلب, العلم إلا براحة لا يطلب العلم براحة الجسد واحد عايز يكون عالم مثلا ويكون تأثيره في الأمة قويا وينال فضل العلم والعلماء منين هيجي العلم ده هيسقى له لا ولكن كما قال بعضهم بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار هكذا ينال العلم لا يطلب العلم ولا ينل العلم براحته يبقى في مشقه ولا مشقه واحد قاعد آ... آ... على القهاوي طول النهار شايف مزاجه كده وانت مع الكتب رايح جاي ورحله في المشايخ ونفقه فهذا وان كانت رزز نوع لذة معينه طبعا دي لذة دي حسره لكن هو بالنسبه له يعني فلا يدل على فضيله ما يفعله وانت وانت تعرضت لمشقه لا يدل على أن ما تطلبه ليس فيه فضيلة لا نعم وأما أحوال الدنيا ومثل قيام الله فقيام الاشهارة في المؤمن وعزه والإنسان ينال به أعلى الدرجات قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من القرط يعني بس كيف تنال هذا بترك لذيذ الفراش في أوقات قاتله في النوم ما يمر عليك لذة نوم إلا في هذا الوقت وقت الصحر ومع ذلك انت تجافي جنبك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون يبقى اذا نعم يقوم يقومون الى الليل لكن مع ذلك يحصل الله ان شاء الله راحه الجنه عظيمه جدا نعم وأما أحوال وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مضطردا ولكن الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير له فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه وأعلم لمصلحته منه كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء صرتكم أو ساءتكم نعم سواء ثرتكم أو ساءتكم فما شرعه لو كان في مشقة لابد المرضى بها إن شاء الله الصوم في مشقة نشق الانسان الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في زمن مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكن فيها لذة وفيها منافع عظيمة آن لك أن تشعر بالفقيس عشان ما نقول لك لما يقال لك تصدق على الفقراء فتصدق لأنك شعرت بالجوع وألم الجوع فيحصل لك مواساة لإخوانك كذلك الفضاء لما تستحضر كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به خلوف فمك شين تأذى أنت منه ربما يتأذى واحد من رائحة فمك في الصوم شينما تعلم أن هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك من ريح المسك أطيب عند الله إيبه يحصل لك إيبه لما تعين الفضل هذا يحصل لك نوع لذة وليال ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المساله العظيمة أيوم أفضل خلوف فم الصائم أطيب عند الله أفضل ولا دم الشهيد لأن الخلوف ورد فيه أطيب عند الله من ريح المسك ودم الشهيد في, في جهه الرائحة كريح المسك الدمه اللون لون الدم وريحه ريح المسك وده اصيب من ريح المسك يبقى يوم افضل بقى الدم ده مش شهيد ولا الخلوف ها مين اللي يقول الخلوف طيب في قول تلف في المساله نقول لا يودا نفصل ما ينفعش نقول الخلوف وما ينفعش نقول دم الشهيد وما نقول ايه نقول تفصيل هي المفضل هنا وقعت بين ايه بين الرائح خلاص يبقى نقول رائحة ثم الصيد أفضل من رائحة دم الشهيد لكن مش معنى ذلك إنه الصوم أفضل من الشهاد أو إنه الخروف أفضل من الشهاده لا يبقى نشوف المفضل وقعت بين ايه وايه والفضل العام الخاص لا يقضي على الفضل الإيه؟ العام يا إختي من الآية ماشي